وسمعت عن صلاة تسمى صلاة التوبة فما هذه الصلاة وما عدد ركعتها وكيف تصلى ولماذا تصلى روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وروى الطبراني في معزمه الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر له هذه هي صلاة التوبة والمهم فيها أن تكون التوبة والاستغفار عقب أي صلاة فإن الدعاء وطلب المغفرة إذا كان بعد طاعة كصلاه أو قراءة قرآن كان مرجو القبول والله أعلم